هذا الشريط مكملة للسلسلة وجزاكم الله خير والآن مع الشريط الثاني فأرشخنا في مسألة المرتبة الخامسة من مراتب الجرح والتعديل في كتاب التقريب للحافظ المحجر وهي مرتبة صدوق يهم وصدوق له أم وسيء الحفظ وتغير بآخرة وله مناتير هذه المرتبة شيخنا في الحقيقة هي كما تعلمنا منكم أن المرتبة إذا كان فيها شيء من الاختلاف فترجع إلى ما يترجح ويتقوى في نفس الباحث وفي ظنه فقد يرفعها وقد ينزل بها على حسب كل حديث بحسب دراساته الخاصة به لكن لو نظرنا في هذه المرتبة وكيف حكم الحافظ بن حجر نفسه وهو واضع لهذه المرتبة ومقسم لهذه المرتبة ومدخل لها في سلم جرق التعديل رأيناه في كثير من المواضع يصرح بأن الفاظ هذه المرتبة ليست الفاظ احتجاج انما هي الفاظ استشهاد فعلى سبيل المثال ذكر هذا في كتاب هدي الساري وهو يتكلم على يعني يدافع عن الرواه الذين تكلم فيهم في فقال يعني الرواه هؤلاء متكلم فيهم من قبل الغلط والرواح يعني المتكلم من قبل الغلط على قسمين في غلط كثير وفي غلط قليل الغلط الكثير ما يخرج للبخارئين الا في الشوائد المتابعات والغلط القليل مثل أن يقال صدق له هم وله مناكير وسيء الحظ فهذا أيضا يعني يخرج له في الشواهد والمتابعات وإن كان يعني أكثر من القسم الأول فمثل هذا الموضع وأنه يصرح بأن هذه الألفاظ إنما لا يخرج عنها البخاري من قيل في هذا القول إلا في الشوهد المتابعات دلنا على أن صنيع البخاري في هذا الموضع ال... الاستشهاد بمن كان بهذا الحال الذي ترجم عنه الحافظ مؤخرا بهذه المقالة التي وضعها شيء آخر وأنا أريد أن أذكر ما في نفسي حول كلام الحافظ في هذا المسألة منكم الجار الله الحافظ ابن حجر في هذه الترجمة جمع عدة ألفاظ منها المتفق عليه فيما يعني بين العلماء اليوم بعدم الاحتجاج به وهو من قيل فيه سيء الحفظ وهناك ألفاظ أخرى في نفس المرتبة صدوق ياهيم وله أوهام و... أعطى أن قلتم مجمع عليه أو متفق عليه بعدم الاحتجاج من فيه سيء الحفظ فيه يعني عنب المتفق عليه عندكم وعند المشايخ الموجودين في عصرنا هذا لهم من أهل الحديث أنهم لا يحتجونها بمن فيه سيء الحفظ فهنا كيف يعني لو قلنا ان هذه مرتبة احتجاج كيف يجمع الحافظ بن حجر عدة ألفاظ بعضها قد اتفقنا على عدم الاحتجاج به هو سيء الحظ والبعض الآخر اختلفنا في الاحتجاج به ويهم وياهم ويخطئ وله مناكير فكونه أدخل هذه الألفاظ وضم إليها لفظا قد اتفق عليه بعدم الاحتجاج به فلماذا لا تكون الطبقة كلها والمرتبة كلها من هذا الصمف لأنه ليس من المعقول أن الحافظ ابن حجر يقول للمرتبة الخامسة وللمرتبة الخامسة حكمان بعض ألفاظها يستشهد به وبعض ألفاظها يحتج به هذا دليل آخر أو قلنا أخرى يعني تظهر لي أمر ثالث لما تكلم الحافظ ابن حجر أيضا في هذه الساري على إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري قال إن هو يدافع عن البخاري في إخراج حديثه قال إن البخاري أخرج له لأنه أخرج له كتبه فعلم له على ما يصح منه وما لا يصح فانتقى البخاري منها وانتخب منها فإذا كان إسماعيل بن أبويس في داخل يحتج به وخارج الصحيح لا يحتج به إلا إذا تبع ومع هذه الكلمة ننظر إيش كلامه بالتقريب نراه يقول صدوق فيه لين من قبل حفظه أو تكلم فيه من قبل حفظه يعني لين فيه العبارة قليلة يعني بتضعيف خفيف أو بجرح خفيف فشيخنا لما ننظر إلى مثل هذه المسائل ترتيب المراتب ووضعها في مرتبة بعد صدوق وصدوق هو اتفاقا عندنا فأنزل هذه المرتبة عن مرتبة صدوق فما يكون هذا هذا الإنزال عبثا إنما هو لمعنى فإذا نزل عن صدوق فليس إلا درجات الشواهد المتابعة ثم كلامه في هذه الساري أو كلامه على بعض التراجم أو إدخاله لفظه هي متفق عليها بأنها مرتبة شواهد ومتابعات ألا يدل كل ذلك شخصنا على أن هذه المرتبة الأصل فيها أن من قيل فيها هذه الألفاظ فإنه يستشهد به إلا إن ظهر ما يدل على ارتفاعه رفعنا وإلا أبقينه على الأصل اللي يدور في ذهني هو أنه لا يمكن تصنيف رواة تصنيفا دقيقا جدا بحيث أن ترد هذه التساؤلات في مثل هذه التعابير المختلفة كيف أنه وضعها في مرتبة خاصة هي المرتبة الخامسة أنت تعلم مثلا أن الحديث الصحيح الصحيح ليس الحسن هو مراتب والرواة الذين يروون هذه الأحاديث مختلفة المراتب هم وضعوا في مرتبة واحد مع ذلك قد نقول قد نقول في بعضهم حديثه صحيح قد نقول في بعضهم صحيح جدا في مثل هذا التفاوت الموجود في المرتبة الأولى ومع ذلك في مشاب متفاوتة في الصحة كذلك ننزل من مرتبة الحديث الصحيح إلى مرتبة الحديث الحسن لذاته ايضا هذا الحديث الحسن لذاته يمكن أن نشعر بأن هناك تفاوت نوع ما في بعض روايات عن بعض آخرين إذا كان هذا وهذا مهضوما ومقبولا في المرتبه الاولى او الثانيه ثم الثالثه والرابعة مثلا قد يكون الامر كذلك في المرتبه الخامسه لكن شيخنا صحيح هو كما تفضلتم صحيح. أن المرتبة الواحده هي تجمع الفاظ متساويه لكن هي مع تفاوتها حكمها واحد وهي أعلى من التي دونها وفوق, وفوق التي فوق أعلى من التي دونها ودون التي فوقها لكن حكمها واحد نحن نعلم أن ثقة ثبت حديث صحيح وثقة حديث صحيح وأوصق الناس حديث صحيح لكن نحن نحتاج إلى هذه المرة عند الترجيح والتعارض لكن هل قلنا في هذه المرتبة حديث صحيح واخر حسن كلها صحيح شفنا كذلك لما جينا إلى مرتبة الحسن ذكر أيضا الصنعان رحمه الله إن لا بأس به تختلف عن ليس به بس فلا بأس به أقوى لأن لا عريقة في ما عن ليس لا. نحن نعرف أن المرتبة الواحدة نعم هي تضم الفاظا متفاوتة لكن هي أيضا متقاربة ومتشابهة لا. لكن هل من الممكن أن تكون المرتبة الواحدة منها ألفاظ احتجاد ومنها ألفاظ استشهاد هذا هو الإشكال عند حفظكم الله في صدوق نقطة تكون احتجاجا وصدوق سيء الحظ تكون استشهادا فلو قيل مثلا إن كلها تصح في المتابعات ويخطئ أقل من أخطأ ولو مناكير أقل من سيء الحظ ممكن أن يقال هذا لكن كلها يشملها حكم واحد هو شهاد هذا الحكم واحد ليس حكم هذا الحكم واحد ليس حكم واحدا لعلك تذكر في بعض التخاريج يقولون هذا حديث قريب من الحسن نعم ويحتمل التحسين هاي نعم وليس كل من كان في هذه المرتبة يقال فيه هذه القولة ها نعم إذن رجعنا إلى نفس التفصيل الذي أوردناه في الصحيح وفي الحسن أنه أن كل من القسمين مراتب كذلك يقال في من أودعه في المرتبه الخامسة ليسوا بنسبة واحدة فليس كل من قيل ولا من مرتبة الخامسة يمكننا أن نقول فيه إن حديثه قريب من الحسن أو مرتبة الحسن فهنا الآن هنا الآن يختلف لا أقول اجتهاد من يقف على قول الحافظ نفسه بل هو نفسه يختلف فيه نفس الحافظ. نفس الحافظ. نعم. آه. وهنا يناسبنا أن نذكر بكلمات الحافظ الذهبي الحديث حسن ولعلك أنت أذكر مني لها. ما شاء الله فيك. ومن هنا جاء موضوع تساؤلك عن هذه المرتبة وكيف يورد فيها من قيل فيه كذا وكذا. لأنه نفس الباحث نفس الحافظ هو رأيه مقلقل وهذا أنا في اعتقالي هو السبب والله والضاعر طيب أنا أذكر لكم كلاما شخصنا حول هذه المسألة حول كلامكم الأخير هذا وهو الرجوع إلى صنيع الحافظ نفسه في بعض الرواه الذين حكم عليهم هو بأنهم من أهل من منقلة فيهم صدوق من النقطة فذكرتم أننا راينا ان الحظ العشقلاني في مثل هذا يحسن لهم فكان صنيعه كاشفا لنا عن عبارته فانا وقفت على هذا الكلام مكتوبا ومسموعا مكتوبا ومسموعا لكن هنا يعني السؤال هل صنيعه في هذا مضطرب انا وقفت ايضا على بعض الكلام, الكلام له يضعف ابن عقيل ويصرح بانه لا يحتج به عبد الله بن حمل بن عقيم ويحسن له وفي بعض المواضع يحسن له ها. وهذا مثلا يعني وغيره يعني صنع شخصنا في هذا ليس مضطردا حتى نستطيع نقول إن صنيعه يفسر لنا الخلاف وهو حاسم لنا للخلاف القضية أظن هذا المثال إذا تذكرت في جسد سابقا لما ذكرنا كلمة أبي حاسم لا يحتج به تأولناها بأنه لا يحتج به في مرتبة الصحة لكن يحتج به في مرتبة الحسن نعم. الحافظ ابن حجر إذا استعمل هذه اللفظه في موضع ما بالنسبه لابن عقيل في ظني وإن كنت أنا ليش في غير مثال قد يكون مثال عندك لكني اتصور انه لا يقول قولته هذه لا يحتج به الا وقد بدا له ان في حديث ابن عقيل هذا بالذات هذا الحديث بالذات فيه شيء والا فالاصل في فيه انه يحسن حديثه نعم وهذا كثير في كلامه لكن هو في موضع ما كان حتى في صياح الكلام على الحديث إنما كان في صياح في النقط والنقط ليس كتابا هنا النقط حافظت وملاحظوا النقط هذا موجود برائك الجزء الأول صفحة 38 و400 أخذو اقرأ عليكم نصه فضل قال هنا وقد أشار شيخون في النوع الثالث والعشرين إلا شيء من هذا ومن يعني, هنا يعني العراقي إيه نعم. طيب. ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليها أبو ذو وأنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها ثم مثل بابن لهيعة وصالح مولى التوأمة وعبد الله بن محمد بن عقيد وموسى بن وردان وسلم بن الفضل ودلهم بن صالح وغيرهم هذا مثل هو العراقي لا الحافظ يعني. ويسكت عنها مثل الحافظ يرد على شيخه يقول وقد أشار شاخونا في النور 23 شيء من هذا ومن هنا كلام الحافظ هنا ومن هنا يظهر وضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليها أبو داود لأنه يخرج أحاديث جماعة من رضوع في الاحتجاج ويسكت عنها مثل وبذا يمثل لما قال مثل ابن الهيعة وصالح المولد التوأم وعبد الله بن محمد بن عقيل وموسى بن وردان وسلم بن الفضل ودلم بن صالح وغيرهم فلا ينبغي للناقض أن يقلده في السكوت على أحادثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتبض به أو هو غريب فيتوقف به ثم ذكر ذلك بعد ذلك فقال لا سيما إن كان مخالفا لا سيما إن كان مخالفا من هو أضطف منه فإنه ينحط إلى قبيل المنكر وقد يخرج من هو أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث ابن وجم إلى آخر كلامه هنا كلامه وقد مثل, مثل بصائب بعبد الله بن محمد بن عقيل وفي كثير من المواضع يحسن له هو في التلخيص كذلك موسى بن وردان شيخنا وأنا أراكم تحسنون له لأنه مختلف فيه وقلتم شأن الحديث العسن أنه مختلف في روايه فهنا الحفظ يقول فلا ينبغي للناقض أن يخلده في السكوت على حديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع؟ فيعصد به أو هو غريب فيتوقف فيه ثم قالت يما إن كان مخالفا فيكون منكرم من قبيل المنكرم حسن لأن يريد شوال ثاني نعم. ماذا قال الحاوكي بن عقيم في التقريب فضوح في حفظه شيء أو يخطئ إلى حديثه من حفظه مقولة هذه تجعل حديثه ضعيفا أم حسنا فيما تعلم ما أعلم أنا أنا أضعف بها حديثه حتى يظهر ما يقويه هكذا لا أنا ما أقصد ماذا أفعل وماذا تفعل نعم الحافظ بن حجر ماذا يعني بهذه الكلمة عنده التحسين أن تضعيف لحديث هذا المترجم بهذه الكلمة الذي يظهر لي تضعيف والتليين ليس بالتحسين أوه. طيب في أي مرتبة أضعه هو ما يعني ذكره بالألفاظ الشبيهة بالخامسة التي نحن نبحث عنها الآن فإذا هو ليش في الخامسة الرابعة هو في الرابعة <سؤال> هذا هو الطبقة أنت تعني شيخنا الطبقة أنت يعني الخامسة بالمراتب ليش في الطبقة بالمرتبة ايه هو اقرأ هذا يا شيخنا برج الله قال صدوق <تضوء> في حديثه لين ويقال تغير بأخرى من الرابعة ما تبادل أربعين تعالي الطبقة أما كلامه هذا لا أبي من الرابع المرتبة يا أستاذ يقول صدوق في حفظه لين ويقال تغير بآخره المرتبة التي قبلها المرتبة التي قبلها صدوق ولا بأس به المرتبة التي قبلها زي مثل الخمسة التي نختلف فيها الرابعة من التصريب صدوق ولا بأس به وليس به هذه هي. الرابعة. الرابعة الأولى الصحابة الثانية أوثق الناس الثالثة ثقة الرابعة صدوق الأذبي الخامسة هذا محل البحث أن أتيا لحفظنا فتح المراتب وقرأ لشفع المرتب من الله حضرة إيه نعم لابد نرجع إلى ما قلنا آنفا أن المرتبة الواحدة تتضمن شيء من التداخل التفاوت إيه نعم والذي يعني يؤكد ذلك هو أن الحافظ من الحجر يحسن لابن عقيل فإذا ما حسن له أنا في اعتقادي يكون لاحظ المعنى الذي أنا دندلت حوله آلفا وإذا بعضه هو يلاحظ أن الأصل فيه أنه يخالف الفقهات وكما قال هنا أما ترضى على الذين يعتمدون على سكوة الزود إلى الامر وكما نقلت عنه إنه قال في بعض الحديث لا يحتج به لا. رجعت المسألة الى أن الحديث الحسن هو كما ألمحت وآلفا بالنسبة لمقولة الذعب أنه محير حقيقة محير الحديث الحسن وهذا فرع للحيرة التي يجد الباحث في راوي الحديث الحسن نحن لاحظنا هذه الحقيقة المتعلقة بالراوي وبالذي يحسن حديثه حينئذ نقدم نقول أن هذه المرتبة الرابعة مش... مشوء الرابعة بالنيشبه لابن عقيل مو لا في الرابعه ذكروا الرابعه الطبقه شفنا الطبقه واحده ايوه نعم لكن اللفظ هو شبيه بالالفاظ الخامسه الخامسة نعم يعني مشهوبه تحتمل خراصه ان يحتج به في مرتبه الحسن أحيانا وأن وان لا يحتج به بل هو في مرتبه الضعيف أحيانا اخرى هذا معنى الذي لمسناه لمس اليد ثم الحقيقة لما وجدت كلام الحافظ الذهبي في الموقفه وجدت فيها الفرج وفيها المخرج الحقيقة من هذا الشيء الذي كنا نشعر به أن الإنسان يضطرد هو يقول نفسه الشخص الواحد يختلف واحد في الحديث الحسن في راوي الحديث الحسن للخلاف الموجود بينه. علماع الحديث في في هذا الجنش من الرواة. خلاصة و... شخنا و... المرتبة دي محيرة. محيرة. محيرة فعلا والقراء اللي لها كبير. نعم. نعم. نعم. في الميزان الزهبي يصرح. قال قلت حديثه في مرتبة الحسن. عيغة عدو. شخنا حفظكم الله. هناك كلمة منكر الحديث يستعملها ائمه الحديث في الجرح لبعض الرواه وبعض طلبة العلم يقول إن هذه الكلمة شديدة الجرح وإذا قيلت في راو فإنه لا يستشهد به مع أن كثيرا من علماء المصطلح ذكروها في مراتب الشواد والمتابعات فما الذي ترجح لديكم في مثل هذه الكلمة؟ المعنى الذي ذهب اليه من اشرت اليه من طلب العلم انما هو خاص بصلاح الإمام البخاري اما جماهير العلماء علماء الجرح والتعديل فهم يعتبرون من قيل فيه انه منكر الحديث انه جرح يعتبر هذا المجروح ضعيفا لكن ذلك لا يمنع من تشليكه مسالك الضعفاء الذين يستشهد بهم وهنا لا بد من التذكير لاخواننا الحاضرين ممن قد يتعاطون علم الجرح والتعديل وربما التصحيح والتضعيع أن هناك فرخا بين قول غير البخاري في راوي من رواية الحديث إنه منكر الحديث وبين قوله في الراوي له مناكير فهذه العبارة ليست جرحا تسقط المقولة فيه من مرتبة الاحتجاج بحديثه ولو في مرتبة الحسن أما من قيل في منكر الحديث فهو ضعيف كما قلنا فيه إلا في تعبير الإمام البخاري وهو عنده في أحد درجات الضعف هذا الذي يحضرني جواباً عن هذا الشؤال ويؤيد ذلك شيخنا أنهم عدوا الإمام البخاري أنه لطيف العبارة في التجريح آه. واستعمل هذه الكلمة في الجرح الشديد نعم. ومعنى لطيف العبارة في التجريح أنه يستعمل عبارات مستعملة عند غيره في الجرح الخفيف ويعني لا هو الجرح الشديد نعم ومثل قوله مثلا فلان في نظر, نظر. وسكت عنه شايفين لفظ البخاري فيه نظر نعم يعني هو ساقط في الاعتبار طيب شيخنا وقد ذكرتم يعني قول البخاري منكر الحديث وله مناكير أحيانا يقول فلان غير معروف الحديث وبعض أحيانا يتبادر لدي أن كلمة معروف الحديث تلاقي حديث معروف وحديث منكر عكسها منكر يقابل فكأنه عندما يقول غير معروف الحديث هل هي بمعنى منكر الحديث؟ لا, ها؟ لا. لا. هو, هو الطف أو أقرب إلى إن من النكارة الشديدة إيه نعم. التي يعنيها بقوله منكر الحديث نعم بارك الله فيك طبعا. طيب سمعتكم في الجواب الآن تقولون بعد طلبة العلم الذين يتعاطون علم الجرح والتعديل وربما التصحيح والتضعيف أردت أن أعرف الفرق بين العبارتين أنت تعرف لكن قد يكون غيرك لا يعرف الله يبارك يعني أنا أقصد انه ليس مجرد معرف العارف من الطلاب علما من أصول الفقه أو أصول الحديث أنه إذا درس أصول الفقه صار فقيها، أو إذا درس أصول الحديث صار محدثا ان يسافر واعف، على يحتاج إلى ممارسة وممارسة طويلة المدى جدا، وذلك بتطبيق الأصول على الخروق. وهذا الواقع شبابنا ما دام لا يزالون شبابا سنا فهم لا يزادون شبابا علماً ومن عرف نفسها فقد عرف ربه ولو أن هذا الحديث لا نجد له أصلاً لكن ما ناهر وفيه نا. بارك الله فيكم شيخنا حفظكم الله هنا أيضا قاعدة مشهورة في علم الجرح والتعديل وهي أن الجرح المفسر مقدم على التعديل إلا أن هذه القاعدة أيضاً عندما ننظر إلى صنع الحافظ التقريب نراه يحاول أن يجمع بين التعديل والتجريح وإن كان مفسرا كأن يكون مثلا في الرجل الثقة وهناك من قال فيه سيء الحفظ وهذا جرح مفسر فيقول مثلا صدوق له أوهام يجمع بين الكلمتين أو احيانا يقول صدوق ربما وهم فهل القاعدة التي دائما نراها في كتب المصطلح مطلقة نراها مطلقة الجرح المفسر مقدم على التعديل هل هذه القاعدة على إطلاقها؟ على إطلاقها أو يعني بعض الحالات لا استخدم هذه القاعدة ويحتاج الباحث إلى الجمع بين الجرح وبين التعديل وإن كان الجرح مفسرا هو هذا بارك الله فيك الذي انتهيت إليه في آخر كلامك وهو الذي يددل حوله عمل الحافظ في كتاب التقريب وإن كان أحيانا يخطئه صوابه نعم. نعم لكن هو الأصل الأصل ان نجمع بين عباره الموثق اذا كان موثوقا بتوثيقه طبعا وبين عباره الطبيخ اذا كان اذا كانت العبارتان تساعدان على التوفيق لأنه مثلا لا يخفاك انه اذا كان الجرح اتهام مثلا بالكذب او هذا ما في مجال للتوفيق من حالة هذه نعم. أما دامت العبارة التي نعتبرها جرحا ونعتبرها ثانيا جرحا مفسرا ونعتبرها ثالثا جرحا مؤثرا نعم. في هذه الحالة فقط نحاول أو يحاول الحافظ ونحن معه ما استطعنا للتوفيق بين عبارات الموثق أو الموثقين وعبارة عن المضاعف أو المضاعفين. إذا كلامكم هذا شخص هو ضوابط هذا لا ذكرتموه ضوابط. بلا رش. ليش هم... ليش مطردا كما نقول في كثير من مثل هذه ضوابط. نعم بارك الله فيك. أيضا في هذا السطر كلمة للحافظ دائما يعني في عدة ماضيات يذكرها. والرجل إذا ثبتت له منزلة سقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. إلا بأمر جلي. بأمر جلي. نعم. الحافظ يذكر هذا. فمن طلب العلم يفهم ان الراوي اذا قال فيه يعني امامان احدهما قال ثقه والاخر قال ضعيف يقول له خلاص هذا الرجل ثبتت له منزله الثقه فلا يصحح زحانه الا بامر جلي فالجرح المجمل ليس بجلي فلا اعتبار له هل هذا موضع كلام الحافظ او موضع كلام الحافظ في اشتهر جرحه لا لا, لا, لا, لا يقال الاشتهار كبار متقدم اي يؤخذ بعين اعتبار لكن يحاول أيضا التوفيق بين هذا التضعيف المطلق وبين التوثيق المطلق يعني اذا وفقنا اصلا اذا وفقنا بين التوثيق المطلق والجرح المبين فما ينبغي ان نهدر التضعيف المطلق الذي لم يذكر سببه انما نحاول ان نجمع ام لنا واذا رجعنا الى التوثيق في هذه الحاله طيب شيخنا ممكن كلمه الحافظ هذه تحمل على من ثبتت له منزلة الثقة واشتهرت عدالته وبان أمره فمن جاء يطعن فيه بطعن غير مفسر غير مجرح ومؤثر ففي هذه الحاله يقال الرجل ثبتت له منزلة الثقه فالثبوت هنا ليس بمجرد قول امام واحد إنما اشتهرت له منزلة الثقه فلا يزحذح عنها الا بامر جلي ما هو الحقيقه بارك الله فيك المشهد يعني فيها دقه أرأيت لو ان هناك موثقا له اعتباره التوثيق وهناك جماعه قالوا في هذا الموثق من الاول معيب ليس كما لو كان موثقا ومضائعا فقط نعم يعني هنا مضاعفون نعم هناك موثق نعم ما يبغي أن نأخذ الكلمة التي قيلت آنفاً أنه مدام ثبت ثقته إذا لا نقيم وزنا لهذا التضيف المجمل الغير مفسر لابد من دراس موضوعية بالنسبة لكل راوء اختلف فيما بين موثق ومضاعب هو كلام هذا شيخنا أنا ما, ما خرجت عنه لكن يعني أردت أن أقول هل يمكن حمل كلام الحافظ على أن الرجل كلمة إذا ثبتت له الثبوت هذا ليس بمجرد توثيق إمام، ولكن اشتهر التوثيق فيه كإمام من الإمة اشتهر توثيقه وهناك من فيه بكلام غير مؤثر فيقال له هذه الكلمة التي قالها الحاطر الرجل ثبتت له من زلة الثقة بأمر جلي ويقيني فلا يمكن أن نخرج عن هذا التوثيق إلا بأمر جلي ويقيني مثله جميل, جميل هذا كلام مسلم فيه لكن خذ الطرف الثاني من كلامي اشتهرت ثقته بتوثيق بتوفيق جماعة. نعم. لكن هنا مضاعفون ايضا أيضا. ومجمل. أيوة أيوة مجمل لا. لكن جل. ليس مضاعف واحد؟ إيه. مضاعفون. نعم. يعني كما يصور كلام هذا. اشتهر توثيقه من أين جاءت الشهرة؟ كثر الموثقين. الموثقين. نعم. أنا أفترض الآن صورة أيضا اشتهرت ضيفه. ألا بد حين طب يمكن حمل هذا أن هذا الأمر الجلي كثر المضاعفون فيكون جليا أيضاً؟ مثال شيخ؟ غير مثالك أصلاً؟ هو هذا؟ نعم. هو غير مثال الذي قلته بمضاعف واحد مجمل؟ لا. شيخ زاد صورة أخرى؟ وإذا كثرت المضاعفين وإن كان تضعيف مجملاً هنا يقال هل من الممكن أن يقال كثرة المضاعفين؟ يعتبر أمرا جليا جلياً لم يكن مفسراً؟ لا لا يبقى غير مفسر لكن هذا يحول بيننا وبين الاعتداد بذاك التوثيق الذي وصفناه بأنه مشتهر فلابد حينئذ من أعمال النظر للتوثيق بين التوثيق المشتير وتضيف أيضا المقابل بالشهرة أما لما يكون التوثيق فرد والجماعة مواسقون فالكلام ناشي تضييف والمواسقون جمع نقص بارك الله فيكم بمناسبة الخضاب الذي رأيناه الليلة ذكرني هذا أيضا وقد ذكرني بعض الإخوة بكلمة كثيرا ما تقال في تراجم الرواه فلان كان يخضب وفلان كان لا يخضب لماذا اعتنوا بهذه السنة حتى ذكروها في تراجم الرواه هل أرادوا أن يفرقوا بين أهل السنة وغيرهم أو لماذا هذه ورغم أنه ما لا صلة بالضبط ولا بالإتقان؟ لا هو أرادوا أن يفرقوا بين من يتمسك بالسنة وبين من. يفرقوا بين أهل السنة وغيرهم أو لماذا هذه ورغم أنه ما لا صلة بالضبط ولا بالإتقان؟ لا هو أرادوا أن يفرقوا بين من يتمسك بالسنة. وبين من لا يتمسك بها شيخنا يقولونها في أئمة كبار أنا عارف لكن هل, هل هناك من يسأل أن الأئمة الكبار يا ترى معصومين ولا غير معصومين لا يعني هل ما... أحاطوا بالسنة أولا علما علما أولا علما أدري, ها؟ أدري. أدري أنا, أنا عارف أدري لكن ربما غيرك لا يدري آه. فإذا كان... إذا كنا لا نستطيع أن نقول بأن كل إمام من أئمة المسلمين احاط بالسنه علما فبالتالي ندري أنه ليس كل إمام احاط بكل السنة عملا فهم حينما يترجمون كما يقولون يعني أهلئان المساوي حينما يقول مثلا فلان حافظ مثلا إلى آخر كان يأخذ الأجرة وكان لا ي... لا يقدم الحديث إلا بجرحب مثلا آه. لماذا يذكرون هذا لابد من بيان ما له وما عليه فلان مثلا كان عصر المزاج حديث الطبع إلى عاصره هذه قد تعتبر غيبة في الأصل لكن كما قال ذلك الشاعر الفقيه القدح ليس بغيبة في شتة متعلّمًا وعارفًا ومحليًا ومجاهر فسقًا ومستأذنًا من طلب إعانته في ذلك منكر. فهؤلاء المترجمون كالحافظ الذهبي والأشقراني وغيره هؤلاء يريدون أن يعرفوا الجيل الآتي بعد أولئك الأئمة بما كان فيهم من نحس الأخلاق فيقتدون فيها وعلى العكس من ذلك ينسبون أناء فإذا كان الأمر كما سألت آلفا أنهم فعلا كانوا يذكرون بعد ما يذكروا مناقب من المترجم بأنه كان يخضب فلان كان ما يخضب فإذا هذا ليس من باب بيان السنة والبدعه أو المتمسك بالسنة أو البدعه لا وإنما من كان يعمل بالسنة ويهتم بها عمليا ومن لا يعمل بها أرى أن هناك شيئا آخر أنا أظن أن بعض هؤلاء المسار كانوا يرون ما ذكره الحافظ من حجر عشخلاني فيما أظن في فتح الباري عن الإمام أحمد أنه ذكر عن الخباب بانه يخشى أن يكون فرضا يخشى ان يكون فردا وليس مجرد سنه وهذا السبب لتوافر احاديث كما لا يخفى عليكم فيها الامر بالخضاب وبخاصه مثل قوله عليه السلام ان اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوه هنا امر ونهي الرأي الامام أحمد بأنه يخشى أن يكون فرضا في منتهى القوة والوجاهه ولا لم يقطع بالفرضيه لأنه كما نحن على مثله لم يكن قد بلغه من السلف من أفصها وصرح بأنه فرض والا نتشبث به فإذا فيها أهمية ولذلك كانوا يذكرون فلان يخدم لأنه يخدم هذا ما عنده. نعم. إحنا نعلق من أجل هذا جمعا بين كلامكم حفلاكم الله وكلام أخينا أبي الحسن ذكر الإمام أحمد في الجزء الأول من العلل بابا خاصا فقال باب ذكر من كان يخدم من المحدثين. يمين. هنا. ومن كان. وصردهم صدر. نعم. سبحان الله. على كلها نحن كما جرينا إذا كان عندكم شيء يسجدون إياه نحن بحاجة وكنت الذي يتبضر لي من قبل أن لكن كان يعكر على ذلك أن البعض ما كان يخضر أنهم أرادوا أن يفرقوا بين أهل السنة وبين ما عرف عن الشيعة أنهم لا يخضبون وخفت على كلام هذا ما أذكر مكانه الآن أنهم ما كانوا يخضبون بل كانوا ينكرون سنيات الخباب فحتاج المترجمون إلى أن يذكروا أن علماء السنة كانوا يخضبون، لكن يعكر على ذلك أنهم نقروا أيضاً من كان لا يخ لا يخضب هذا الواقع، نعم يعني الذين ينسب إليه عدم الخضب من كبار العلماء. نعم، نعم. في شخصنا حضرتم الله هنا في الإمام ابن حبان قد الشهرة أنه يتساهل في التوثيق وفي مجال معين كما وضحتم من قبل. وايضا يتكلم عنه الحافظ ذهبي كثيرا بأنه مسرك في الجرح وأنه يعني لا يدري ما يخرج من رأسه وأنه قصاب وأنه كذا وأنه كذا بالكلام الذي يدل على أنه متشدد في الجرح هنا يستشكل بعض طلبة العلم كيف جمع ابن حبان بين النقيضين هكذا يقولون أنا يعني يعبدون عنها بالنقيضين أنه متساهل في التوثيق ومتشدد في التجريح فكيف يعني يجاب عليهم هل فعلا ابن حبان يكون متناقبا بهذا اما متناقضا كما يبدو لي لكن الصوره صوره التناقض باعتبار من جهه هو متسائل من جهه هو متجدد لكن انا الذي فهمته يعني من دراستي لتجريه ابن حبان وتوفيقه ان توفيقه كما تعلمون قائم على قاعده عنده ان الاصل في المسلم هو العداله ما ما لكن هو حينما يقف أمام إنسان من هؤلاء الرواة ويجد له أحاديث منكره هنا قد يبالغ ويسقط حديثه لمجرد أنه راى له بعض الأحاديث المسنكرة والتي قد يكون عليها لوائح الوضع والنكارة الشديدة فهنا لا يتانى ولا يتباطى في ادبار الحكم الشديد على هذا الراوي الصوره سوره تناقض لكن انا ما اراه تناقضا اذا ما نظرنا الى قاعدته في التوثيق ومبالغته في التجريح والله اعلم طيب شيخنا يعني هل قائلا يقول إن المحل قد اختلف فتوثيقه في محل غير طبعيفه الذي في محل آخر محلون محل او محل بارك الله فيكم أنه لم يتوارد الجرح والتعديل على محل واحد من اجل أن يقال انه تناقض فلو نظرنا إلى توثيقه وتسهل في التوثيق هو عنده مجرد أن يروي عنه ثقه ويروه عن ثقه ولم يرو منكرا حتى وان كان حديثا واحدا عده ثقة بذلك وأما التجريح إن رأى في حديث ما سنكر عليه شنى عليه وبالغ في القول به في القول عليه هنا في حالة التوثيق ما رأى منكرا فمن هنا واستقه وفي حالة التجريح رأى منكرا فبالغ فيه بخلاف غير الذي كان من الممكن أن يسكت عنه أو أن يسلكه كما تعبرنا عن ذلك كثيرا لا. فلو قال قائل إن تجريح ابن حبان وتوثيقه لم يتوارد على محل واحد من اجل ان يثان بالتناقض انما هذا في باب وذاك في باب هل من ممكن ان يكون هذا الجواب مقبولا هو هذا وهل يعني بدا ذكا فرقا جوهريا بين ما قلت انثا وما قلت لاحقا هذا الذي اضري أن هناك فرق وهو لما قلنا بانه يوثق بناء على قاعده له إيه؟ فهو يوثق شخصا لم يضعف هناك حيث قال لأنه يروي الملصقات عن استقاط والأثبات والآخرين لأنه ترجم لشخص غير الشخص الأول طيب أدري شخنا لكن آه. تعبيركم أريد أن الفرق يعني أنتم قلتم توثيق أن توثيقه تساول بناء بناء على قاعدة هذه القاعدة فيها تساول عند إمة الجافة والتعديل طيب وتجريحه متشدد بمناء على أنه يبالغ في الشيء الذي ممكن أن عنه من الجرحة تعديل <تصفيق> هو هذا لكن عبارتكم حفظكم الله بأنه صورة التناقض موجودة, <تصفيق> أن صورة التناقض موجودة. <تصفيق> هذا يط... يعني يجعل المستشكل يطمع في, في صحة ما قال فلو قيل له أنه ليس هناك تناقض أصلا إنما هناك مخالفة في الشرط إن شرطه في التوثيق متفاهل وفي التجريح متشدد وكلهما على غير الجد. لكن ليس هناك تناقض ونقطع اماله من أن يقول هناك صوره تناقض أو كذا ما لي شيء يعني في فرق يوري بين امرين أبنى. طيب بارك الله فيك يا شيخ لقد الظاهر يعني صوره التناقض في الظاهر ولا مثلا لما بها او تناقض اي نعم طيب يا <تصفيق> شيخنا حضراتكم الله هنا في الجوزجاني صاحب أحوال الرجال اي نعم الحافظ ابن حجر يكثر من قوله انه يعني شديد <تصفيق> النفس على أهل الكوفة المتشيعة ولأنه ناصبي أو منحرف هل ثبت يا شيخنا أنه فعلا ناصبي؟ ما عندي ذراك شيء لأن هناك من ضعف قصة الدجاجة التي قام وأخذاها عند, أو عند أهل الحديث وقال اذبحوها فعجزوا أن يذبحوها فقال سبحان الله يعني كم من أهل الحديث عجزتم أن تذبحوا دجاجة وعلي ذبح قتل كذا وكذا هناك من ضعف هذه القصة في سندها هو وطيب في صنيع الجزازاني هل هو فعلا متشدد على الكوفيين ما ما عندي اي راي حوله ما عندي دراسه حوله بارك الله بي. نعم لكن فهمت انت الذي يعني ظهر لي لما يعني قارنت كلامه بكلام غيري في احوال الرجال رايته وان شد النكير على الراوي من اجل البدعه الا انه صرح بانه ضابط وحديثه مقبول كما تكلم في الأعمى شبثلم في أبي حافظ أبيعي وغيرهما <تصفيق> أنكر عليهم الجائر مائل زائر جائر مائل عن القصد بالعبارات الشديدة إلا أنه ما صرح برد حديثه بل وثقه فمثل هذا يعني ما يقال فيه إنه متشدد إذا ضعف كفيا فلا يقبل تضعيفه لكن <تصفيق> هذا هذا التتبع بهذا المقدار يكفي الحكم عليه. على حسب أنا ما وقفت له على كتب الأحوال الرجال. شيء لا ح كتب شخنة في في هذا الباب أو ممكن لا. لا بس أقول يعني من هذا من أجل التصحيح مثل هذا الحكم ينبغي استقراء أقوال الرجل في عشرات الروايات بحيث. انه لا نجد رجلا ثقة كأولئك الثقات الذين سميت بعضهم مع ذلك رمزهم بمذهبهم لكنه وثقهم هل هذا أمر مضطرج في كل الرواة؟ هذا الحقيقة يحتاج إلى استخصار كما هو شأن الحفاظ المتقدمين طيب شيخنا يكفي كتاب أحوال الرجال أن نجمع كل تراجمه وننظر الذين تكلم فيه من أهل الكوفة ونقارن كلامه بكلام غيره فإذا رأينا أن الأكثر المتابعة اعتبرناه معتدلا وإذا رأينا أن اعتبرناه متشددا. اقول أقول لك قد يكفي وقد لا يكفي سوى في هذا هو يشبه تماما ما كنا نذكره في غير هذه المناسبة. هذا الأمر يتعلق بكمية الاشخاص كثرة مخلة ممن تكلم فيهم في هذا الكتاب فإذا كانوا قليلين ما يكفي وإذا كانوا كثيرين فقد يكفي الحقيقة بدنا استخراج الأسماء هؤلاء يعني لحظ دقيق وموضوعي كما يقولون وتطبيق القائد التي ألمحتم إليها أنا يعني نراعي في, في الاستقراء أمر العدد كما ذكرتم أينا. والأمر آخر شيخنا وهو مسألة نوع المخالفة أينا. فقد يعني يجرح الكبار أو العم الكبار فمثل هذا يؤخذ عليه أينا. بخلاف مثلا المخالفة الخفيفة وهكذا أينا. طيب إن شاء الله بارك الله فيك هنا من المعلوم أن المبتدع إذا روى حديثا يؤيد بدعته فكلام العلماء في رد حديثه مشهور لكن احيانا الرجل الشيعي مثل حبيب ابي ثابت أو من كان على شكلته في التشيع يروي حديثا في فضل الإمام علي هل كونه روى في فضل علي دون مجاوزة لحد يكون قد روى يعني ما يقوي بدعته أولا أنا شخصيا لشت مطمئنا لهذا القيد قائد هو ثقة إذا لم يروي ما يؤيد به مذهبه. ثانيا لست مطمئنا أن علماء الحديث اتفقوا على هذا. وفي ذهني وأنت أذكر مني ولا شك في ظني أن الحافظ ابن حجر في شرح في شرح النخبة لا يشترط هذا الشرط. ما دام أنه ثقة. فروايته صحيحة سواء كان فيه ما يؤيد مذهبه او لا لان مذهبه ينقسم الى قسمين مذهب قد لا ينافي مذهب اهل السنه وقد ينافي مذهب اهل السنه في الحاره الاولى ينبغي ان لا ناخذ روايته على القيد المشهور عند فيما اذا روى شيئا لا يخالف مذهب آل السنة كالمثال الذي ذكرته بالنسبة لحبيب المثال يأتي للسؤال أو الإشكال بالنسبة للذين يشترطون أن لا يروي ما يؤيد مذهبه مبابه لأنه في هذا المثال لا يخالف معاني آل السنة فالوضاع العالي كثيره وكثيرة جدا فيما إذا افترضنا أن هذا الثقه روى حديثا يؤيد فيه مذهبه الذي يخالف ما عليه أهل السنة هناك فمجال الغمز في هذه الرواية لا ينحصل فقط في كونه مبتدع هناك بعض النكار والشذوذ وأن كان ثقة من أهل السنة. ها بارك الله الآن الذي أريد أن أتقوى من باب سنشد عضوك بأخيك هل تذكر أننا نسأل متفق عليها بهذا الخير؟ هو <تصفيق> ليس مسألة متفقا عليها إنما هي من قول الجوزجاني شيخ أبي داود والترمذي ونقلها الحافظ على هذا إنما عندما نقلها ما أنكرها هو رجح المذهب الأول الذي ذكرتموه. ثم قال وقد قال الجزجاني ما ذكره من باب التبني حيث أنا الحمد لله يعني أنا أعتقد أن هذا القيد ليس ضروريا إطلاقا نعم إنما ينظر إلى روايته بالمنظر الذي ذكرناه آنه نعم فإذا أمكن توجيه الرواية على أصول آل السنة نعم. كما في مثلا كان يروي مسعر ابن كدام وقد اتهمه بالإرجاء حديثا فيه إشارة إلى الإرجاء نعم في إشارة إرجاء مثلا حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس والشمس حتى لا يدرس ما صلى ولا وصيام ولا صدق ولا نسك. فقال سلم بن زفر أتنفعهم قال نعم. ونذكرنا بأن على اله إلا الله فنحن نقولها. قال أتنفعهم قال نعم. فهناك ممكن أن يكون فيه شبه أنه يوافق الإرجاء. لكن في الحقيقة ممكن تأويله على أصول السنة. وإن كان المثال فيه كلام طبعا. وإن كان المثال فيه كلام من جهة من جهة ماذا؟ أنه وين تأيذ الإبراء فيها؟ آه، عند الآخرين يقول لك تنفعهم لعلهم يصلونها. عند الآخرين. إيه نعم. طيب. ولا تأويله على أصولها للسنة إنهم علموا بما عملوا. آه. والذي فرض الله عليهم عملوا به وقاموا به. آه. فنحن أدركناها بأن على الله فنحن نقولها. آه. فمن يعني لا يكلف نص إلا ما أتى. إيه نعم. فما أن كان تأويله على أصولها للسنة وإن كان ظاهره يوافق بدعة من البدع وراويها أحد المستهمل بهذه البدعات. فلا يضر ذلك وأما إن كانت فعلا ترجح لدى الأصول العلمية أنها توافق البدع وتؤيدها حتى وإن كان رويها من أهل السنة فالنكر في المتنة معتبرة هذا الذي نحن عليه ما شاء الله الضرير نعم لكن هو متابع معاولة محمد بن خاتم الضرير ايه هو متابع, متابع نعم. طيب حفظاتي الله نعم ذكر شيخنا له متابع من نصنى المسدد ذكرها المصير في مصباح زجاجة نعم طيب هنا أسأل عن فرق بين عبارتين إذا قال رجل حدثني الثقة ولم يعين من هذا الثقة وبين رواية راول اشترط ألا يروي إلا عن ثقة فذكر شيخه وسماه دون أن يكون فيه توثيق، فيوم أعلى الذي يقول حدثني الثقه ويصرح بأنه ثقه لكن كل ما في الأمر أنه أبهمه ونحن لا نعرف من هذا المرد بالتوثيط والثاني قال لا أروي إلا عن ثقه وكان من جملة شيوخي هذا الراوي الذي لم نجد كلاما في غير هذا لكل مجهة بس في النهاية أجد الأمر الثاني هو لأعلى لأنه اشتلط بينما الذي قال حدثني الثقه لم يشترط هذا الشرط هو مع جعل الثقه عندنا ما اشترط مثل هذا الشرط والتزمه وكما يقال بالنسبه للامام الشافعي حينما يروي عن ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى الاسلمي نعم. يرى قال حدثني ثقه ثم بعد ذلك تبين لي الحديث بانه ليس بثقه فهو متهم بالكذب اما اذا كان هناك رجل يشترط ان لا يحدث الا عن ثقه هذا في رايي لا يكون من عامه الرواة وانما يكون من ائمه الذين يقدرون الجرح والتعديل وينطلقون على الأساس في الرواية يقول أنا لا أحدث إلا عن ثقة، ففي ظني والله أعلم أن هذا الثاني أرجح بهذا الاعتبار من من قول من يقول حدثني ثقة، هذا من حيث الأرجحية ومن حيث المرتبة. إذا قال حدثني ثقة قد سبق قد سبق سؤال في أظن في أول مجلس. هو إذا انفرد بالرواية عن هذا الشيخ راون ممن عرف بأنه لا يروي لعن ثقة ومثلنا في تلك الليلة بحرير بن عثمان وابي زرعة نعم ترجح عليكم شيخنا أنه إيش يقال يقال فيه ثقة إذا قالوا أن هذا أنا في ما أذكر أنا شو اللي تفتح معي لكن الآن بقول إذا كان من أئمة الحديث الذي يقول حدثني ثقة ومن أيمس الجرا والتعدين فإذا لم يكن له معارض في هذه الحالة نثق في قوله هذا في قوله حدثني الاستقاف الأول هذا هو هذا إيه سؤالك في هذا لعن لا لا لا هذا بجوابكم الأول على رواية من اشترط إلا عن ثقة آه ومسألة على من عن هل ذال عن شرطه عند الرواية او ما زال هل كما يقول السخاور رحمه الله انه ربما انهم التزم ذلك الا مؤخرا التزم هذا الشرط مؤخرا وروايته الاولى قبل هذا الالتزام كانت عن من دبه درج مثلا ذكركم بجوابكم تلك الليلة انكم فرقتم بين من وصف بان مشيخ وثقات كما قال ابو داود في مشايخ حريض بن عثمان الرحبي وبين من وصف بانه ينتقي فلا يلزم من الانثقاء أن يكونوا ثقاتهم هذا الذي هذا, هذا صحيح لكن ما إن إل الربط بين ذاك وهذا الربط بين لما أنتم قدمتم من الشرط أن لا يروي إلا عن وقلتم هذا أولى ممن قال حدثنا الثقة ومبهم لا نعرفه فقلت هذا من حيث الأرجحية لكن من حيث المرتبة أردت أن أعرف من حيث المرتبة إيش الذي ترجح لديكم لأن في المجلس الأول فرقتم بين من وصف بأن مشايخ أصدقات وبين من وصف بأنه يلتقي في مشايخه لكن الذي أذكر الآن ما جزمتم بالمرتبة إيش يحكم عليه يحكم عليه بانه مجهول حال أو مقبول أو مستور أو صدوق من اشترف أن لا يرون إلا عن ثقة أو من انتقى في مشايخه طيب أثمنه ما نستطيع في هذه الحالة أن نتعمق يأكثر من أن نقول أننا نسلك حديثه ولا نرده أما بأي مرتبة نضعها وفي الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذا الخفاء ما نستطيع أن نصنفه تصنيفا دقيقا سواء نقول كلمة مجملة أننا نسلك حديثه بالشرط المعروف إذا لم يتبين يدفعه أو ينواخذه أيضا حدود التسليك لها أيضا بحثي في نفسي طيب. يسلكه شواهد ومتابعات أو نسلكه على الحسن لو... لو... لوحده أقول وحده آه. يعني أقول. أنه نسلكه لو جاء له شاهد أنا قيلت كلامي قلت نسلكه إلا إذا تبين شيء غالبه معنى ذلك الاحتجاج به على الحسن بلا. نحتاج به لكن أنت كأني أشعر بالدك بدقة بأي مرتبة رضاه تقول بدقة ولا لا صدق. نما أعني يستشهد به أنا أدرى ما الصحة يا بعيداً يعني. الصحة طيب. يا بعيدة لكن الذي يريد هل هو يستشهد به أو يكون حسنًا؟ هذه تقابل كثيراً شخنا. هذا لا أقل أنه حسن هذا الذي أعني بقولي لأنه بل... يسلق نعم. بارك الله فيك. بارك. بارك. هنا سؤال في كبارك. عندي من السؤال. طيب. عندي سؤال هنا حول استعمال المحدثين لبعض الغواب أنه كان طويل اللحية على سبيل الزم ففي نفس الشيء كيف يستعمل المحدثون هذا يعني يفتح الباب على المتمسكين يعني, ب... بإعفاء, اللحية يعني اللي... ما بإعفاء اللحية ولا يعني بالاعفاء التطويل ما تقول بإعفاء اللحية ولا يعني بالإعفاء لا لا <تصفيق> ما تقول بإعفاء الله إذا نرجع الذنب الى الحديث <تصفيق> هذا شخنا ممكن يقول مذهب القائل بأن ما فوق القفضة إذن ينبغي أن تقول في هذا الشعمال أو في هذا الكلام لذن من يخالف الاعفاء. من يخالف هذه. <تصفيق> هل ممكن يعني يستخدم من صريح المحدثين هذا ما يقوي المذهب القائل بب بمذهبنا ابن عمر رضي الله عنهما؟ قطعا قطعا هو كذلك لأنه إمام السنة إمام أحمد بن حنبل يقول بأخذ ما زاد عن قصد ويكون استعمال محدث لها على أنه من باب الخفة العقل والطيش وغير خيرنا. خيرنا. ذلك الحمد لله. ولا شخنا قد سوق أن ذكرتم أن المرسل يستشهد به لو أن التابعي لم يسمع من الصحابي ثم ذكر الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو أعلى أو المرسل من التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني هنا منقطعان أحد ما يسمى في الاستلاح مرسلا والآخر يسمى منقطعان وقد يسميه بعضهم مرسل ايضا طيب فعندنا الآن إذن بهذا الإصلاح مرسلان. سورة أحدهما التابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسل الآخر يقول عن فلان الصحابي عن رسول الله لكن من الثابت أنه لم يسمع من هذا الصحابي فهو إذن مرسل ببعض الاستعمالات ومنقطع بالاستعمال الاصطلاحي الدقيق فسؤالك الذي فعلته هو ايهما ايه اقوى اقوى إيه؟ ما, أجد ما اجد ان هناك اقوى دام ان موضع الانقطاع بالمعنى العام هو من عند التابعي. من عند التابعي. اه طيب شيخنا ممكن لو قائل يقول ان في المرسل اقوى لان الجاده في الروايه ان التابعي يروى عن صحابي عن رسول الله عليه الصلاه والسلام واما تابعي عن تابعي عن صحابي فهذا مستبعد فهذا متبع فنحن تيقلنا في في الروايه الاولى التي فيها انقطاع بين التابعي والصحابي ان الصاق التابعي أو ترجح لدينا ان ساق التابعي وليس بصحابي في صوره عن <تفرضنا> مثلاً سعيد بن مسيب عن عمر وهناك يعني من يعني يقول بأن رواية سعيد, عن سعيد بن عمر نعم عن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سعيد بن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام طيب. هو هذا البحث في هذا أقوى في ايه. شو الفرق؟ أنا ما يبدو لي شو الفرق بين الامر كان يبدو لي أولاً ان الروايه التي بها ذكر الصحابي اولا أنها أولى لأن يعني إن كان ذكر صحابي لا ينفع فعلى الأقل لا يضر نحن بهن الآن أن ينفع وليس أن لا يضر نقول إذا كان لا ينفع فعلى الأقل لا يضر أيه. فإن الرواية المرسلة التابعة عن رسول الله عليه الصلاة لا ينفع أصلا نحن الذي ينفعنا الآن يا أستاذ هو أن يكون ينفع نحن الآن في صدد أن نثبت أنه ينفع أو أنه أنفع من رواية الذي أرسل مطلقا طيب الوجه الذي تكلمت به قبل قليل أنا الآن وهو بان لي في المجلس هذا وهو أن قول التابعي عن الصحابي سعيد المسيد عن عمر فلو كان له صحابي آخر غير عمر لتكلم به فيترجح لديه لا, لا, لا, لا, لا أرجوك دعنا من المثال هذا دعنا من المثال لأن هذا مثال حسات وأنت أشرت إليه لأنه قد خيل أنه سمع منه صغيرا كذا إلى آخرين خذ الآن موضوع مطلقا غير مخيط بصورة بدنا نشوف الأنفعية أو الأصحية أو أقل بعضا من أين يأتي مدام الواسطة مجهولة يعني حينما يقول التابعي قال رسول الله يحتمل ما قلته. يحتمل أن يكون من الواسطة بينه وبين الرسول صحابي سمع منه نعم. ويحتمل أن يكون بينه تابعي وتابعي كما ذكر ابن حجر عز خداني طيب وليه لا يحتمل الاحتمالات هذه كلها إذا قال عن فلان الصحابي لماذا لا تحتمل هذه يعني فرق. لا يظهر لكم فرق بين هذا وذلك خير رسول الله شخنا في الكلام على الحديث المتواتر ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكره فصول الفقه وهو يتكلم على العدد بعدما تكلم أن الصحيح في المتواتر أنه لا يحصر فيه عدد معين إنما يعني كل حديث باعتباره يكون العدد يناسب في هذا الحديث وقد لا يناسب في حديث الآخر إلا أنه قال إلا أن الأربعة يعني يقينا ليست من عدد التواتر لأن الأربعة جاءوا شهودا في الزنا واحتاج الحاكم إلى تزكيتهم فلو كان خبر الأربعة يفيد العلم لم احتاج إلى تزكيتهم فهو خمسة فما فوق هذا الاستدلال صحيح؟ ألبت لا ألبت لا هل هو ما أظن يقول بهذا الإطلاق هل هو لو جاء أربعة من الخلفاء الراشدين أربعة روى وحديثة عن الرسول ما يفيد كواجه أما عن صفاء رسدين فرجعنا <تصفار تصفار تصفح> <تصفح> ورجعنا إلى القرائم هو. <تصفح> <تصفح> فالأربع العدد على كل حال هنا لا مفهم له إصلافا